بسم الله الرحمن الرحيم موقع الراسخون في العلم يقدم أ ب و لهب اسمه عبد ا ل ع ز ة وكان متوقد الوجنتين فسمي أ ب ا لهب جاءته ث و ي ب ة تخبره أ ن ابن أ خ ي ه عبد الله المتوفى ه ذ ا من القرائن أ ن ه كان متوفى ولد من آمن ف أ ع ت ق من سنن الله في خلقه التي لا تتبد ولا تغير الله لا يضيع أ ج ر عامل وهذا يجعل المؤمن يثق في نوال ربه من يأمل مثقال المؤمن بالتنعيم الدنيا الدنيا خيرا يرى الفرق المؤمن يوفى أجره في الدنيا وفي يوفى في في بالتخفيف أجره أجره أو الفرق الآخر والكافر البرسخ لا دروة لكن ليس له في ا ل آ خ ر شيء قدمنا إ ل ى ما ع م ل و من عمل فجعلناه و هباء م ن ث و ر ة هذا لا بد ان يفقه عنه في الاخر أما في الدنيا يوفى عمله. فأبو عمله لهب أعتق يعني ليست م ؤ ك د ة للاولى أ و ل ى ل أ د ع ا و ا ل ث ا ن ي ة اخبار بالوقوع لكنه في قبره كان يسقى من نقره في إ ب ه ا م ه جزاء أ ن ه أ ع ت ق ى ثويبه يوم الاثنين الله إذا لم يضع هذا ولن يضع عند الله فضل المسلم أن هذا لم يضع عند الله فالحاقل الله أعمال صالحة أنها الله لم ولن فضل لم لهب يدخل ويعلم لن من يضع يضع شيء يضع أبي تضيع عند عند عند عند أن ل ذ يريد ي أ ن ي ق ر أ ا ل س ي ر ة ي ق ر أ بهذه ا ل ط ر ي ق ة ليست ا ل س ي ر ة أ ر ق ا م ا يحفظها النشا ويكتبها في ورقه ة السيرة عبادة الاختبار الواحد ا ل ق الاختبار ر ع ى هدي ل ل ن ب ي ا م ا السيرة ف... ف... لم يضع هذا ر هذه لم ل يضع فظى أ ي لحب ر ه عمه أخوه الحباس المنام. قال ما فعل الله بك؟ قال والله فعل المنا ما الحباس قال قال بك بي ش حال إ ل ا أ ن ه يخفف عني يوم الاثنين أ ط ع م من ن ق ر ة في ابهامي ل أ ن ن ي أ ع ت ق ت ثويبه يوم أ ن أ خ ب ر ت ن ي بمولد رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف برحمته وفضله جل وعلا سيثيب من فرح وأحب واتبع وصدق سيد الخلق صلى الله عليه وسلم الله فكل بحسب ما في قلبه من الايمان وما اتاه الله من اليقين وما رزقه الله جل وعلا من التوفيق للعمل